فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو, فأو إلى الكهف ينشف لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَت تَقْنِطُ طَمَمٌ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ نَهْدِي إِلَى يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُظُنُّ الفَنَا تَجِدُ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُ الرَّبِّ بَاسِطٌ لَوِ اطَّنَعْتَ عَلَيْهِم لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُنْتَ مِنْهُمْ رَءْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فادعث احدكم بولقكم هذه إلى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه فلياتكم برزق منه واليتنطف ولا يشعرن بكم احد انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتكم ولن تفلحوا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 قال الذين غلبوا على أمرهم ننتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 نا اعتدنا للظالمين نارا نارا احاط بكم سرادقما وان يستغيث يغاث بما انك المهل بما انك المهليشل الوجوه وان يستغيث يغاث بما انك المهل ليشوي الوجوه بئس الشرب وبئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها تَجْرِي مَاءٌ تَحْتَهُمُ الأَنْهَارُ يُحَنَّنُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِ نَادَبَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ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 جَنَّتَكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حَسَنًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَنَبًا وَأُحِيطَ بثمره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 هو خير ثوا و خير عقبا وظن بهم متل الحياه الدنيا كما انزلنا كما انزلناه من السماء فاختلطت به نبات الارض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 موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فترى المجرمين فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتابنا يغادر صغيره لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصانا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا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 فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُونَ وَلَمْ يجدوا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 فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا, لقد لقينا مِنْ سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسى ليه إلا الشيطان أن واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا قَوَاتَ دَاءَ عَبَثًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُمُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صبرا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 وَأََّ اللودام فكانَ أدوهُ مؤمنين فقشنا أي يغهقهُما فقشين أن يظِقَ مَا تياانكُف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 كنا له في الأرض وآتيناه, وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تضرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما, وإما أن تتبع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 ثم أتبع سبب حتى إذا بلغ مطنعه الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم نجعل لهم من دونها سترا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 قال ما مكّ فيِيهِ رَبّ خَير فعنون بقو فعنني بقوَة أجعل فَ فعِنني بقو أجعل البينكُ وَوبَهُم رَدم آتُني زُبر الحديد حتى إ ساو بين الصَّدَفَْنِ قَالَ فخ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 وَوتَكنا بعدضَهُم يَوْمئدي يموج فيِي ب وَوتَكنا بظَهُم يَومئدي يموج فيِي ب وَونُفخَ في الصار وَونُفخَ في الصّور فَجمعناظم جغ وَوعنظنا جنَّمِكافِرينَعَض المدينين كانت عيُنُهُم في لِط اينا ذكروا وكانوا, وكانوا لا يستطيعون سماع وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء انا ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا, أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أن ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا اولئك الذين كفروا بايات ربكم ونقوا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 انا في البحر قبل ان اتى فذا كلمات رمي ولو جننا بمثلك مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما يوحى الي أنما إلهكم إله واحد فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ رَبِّهِ أَحَدًا